قناة المحراب تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم أما كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه, إلا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآلهم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا اي من الله لا يقولن لا يقولنك ألم تكون بينكم وبينهم ودتي يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فالقاتل في سبيل من يشتهون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيغتلى او يغلب فيغتلى او يغلب فسنف